قالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنسى قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن إلي وَإِنِّي عذت بربي وربكم أن ترجون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام ليك وأورثنا هيا آخرين فما بكى نَجِئُ أُولَاهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمُشْرِكِينَ فَأْتُوا بِآيَةٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَم قَوْمٌ تبعي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 ولا هم ينصرون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عنه ولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله نجرة الزقوم طعام اثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم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 ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستغرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور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 إنهم <تصفيق> الدكتور <تصفيق> <تصفيق>